بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس السابق زيادة التاء في كيفية معرفة الزائد وذكر مواضعه أخذنا زيادة التاء وأنها تزاد في التأنيث, في التأنيث مطلقا أنها تزاد في التأنيث نحو قائمة وتزاد يعني علامة التأنيث حرف زائد وتزاد في أول المضارع وفي الاستفعال والتفاعل والافتعال والتفاعل وما تصرف منها وفي التفاعل وما تصرف منه وما أنحق به وفي التفعيل والتفعال دون تصاريفهما وفهمنا هذا هكذا ام لا؟ طيب وزيادة السين تزاد في الاستفعال وفروعه نحن استخرج ويستخرج واستخرج واستخراج ومستخرج ومستخرج وقرأنا هذا أيضا نبدأ بدرس اليوم قال سابعا زيادة الميم ولها شرطان أن تكون متصدرة في أول الكلام وأن يتأخر عنها ثلاثة أصول نحو مسجد ومحضار أين الثلاثة الأصول في مسجد الثلاثة الأصول السين والجيم والدال هل قال ثلاثة أصول فصاعدا أم قال ثلاثة أصول ثلاثة أصول فقط قال نحو مسجد ومحضار بخلاف نحوي ضرغام لماذا الميم لا يحكم عليها بالزيادة لأنها متطرفة والميم تزاد ماذا متصدرة قال لعدم تصدرها وبخلاف نحو مهد, مهد الميم متصدرة الميم متصدرة فلماذا لم يحكم عليها بأنها زائدة قال لتأخري أصلين فقط بعدها اصلان الها والدال فلا يصلح أن تكون ماذا أن تكون زائدة بل تكون اصلا وبخلاف نحو مرزجوش مرزجوش كم تأخر بعد الميم؟ كم تاخر من الاصول الراء والزاي والجيم والشين هذه الاصول كم تاخر اربعه اصول قال لتاخر اكثر من ثلاثه اصول لان الواو زائده قال تنبيهان احدهما ان الميم في اسم الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمه الزمان والمكان من الرباعي الأصول يحكم بزيادتها وإن وقع بعدها أربعة أصول يعني قوله فيما مضى لتأخر أكثر من ثلاثة أصول هذا في غير الرباعي الأصول في غير اسم الفاعل اسم المفعول والمصدر الميمي من الرباعي الأصول قال يحكم بزيادتها وإن وقع بعدها أربعة وصول نحو مدحرج ومدحرج لأن هذه المشتقات الخمسة تابعة للمصدر الذي اشتقت منه والمصدر يحوي جميع حروف الفعل فلا بد أن تكون في الربعي على أربعة وصول والله أعلم الآن ما هو الشرط؟ في زيادة الميم أن تكون ماذا متصدرة وأن بعدها ثلاثة اصول فقط مرزجوش قالوا الميم أصلية لأنه جاء بعدها أربعة اصول فصارت الميم الأصل الخامس فإذا قال قائل ماذا تقول في الميم من قولنا مدحرج مدحرج كم ورد كم جاء بعد الميم جاءت اربعه اصول فالجواب ان اسم الفاعل واسم المفعول من الرباعي الاصول هذا مستثنى فالميم زائده ما هو السبب السبب الاشتقاق انها مشتقه ان اسم الفاعل مشتق من دحرجه فالميم زائده اسم المفعول مشتق من دحرجه الميم زائدة فاذا اسم الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من الرباعي الأصول هذه الخمسة الآن لها صيغتان مفعلل ومفعلل فمدحرج اسم فاعل ومدحرج اسم مفعول و اصدر ميمي و اسم زمان و اسم مكان اربعه سياتي نقول اسم الفاعل واسم المفعول وما ذكر من المشتقات هذه الميم فيها زائده مشتق قول المصدر الميمي ما استضح له ليس هذا الموضع الموضع المصدر الميمي المصدر الميمي سيأتي له موضع يخصه باختصار هو يدل على الحدث ويكون مبدوءا بميم قيل له مصدر ميمي فقولك ذهب زيد ذهابا وذهب زيد مذهبا وتريد بقولك مذهبا أي ذهابا مذهبا مصدر مثل ذهابا إلا أنه قيل له مصدر ميمي لأنه مبدؤ بالميم سيأتي هذا في دروس أخرى قال الثاني أن الأصل في الميم الا تزاد إلا في الأسماء الميم لا تزاد إلا في الأسماء لا تزاد في الأفعال هذا هو الأصل قال ثامنا زيادة النون تزاد النون متصدرة ومتوسطة ومتطرفة فما زيادتها متصدره ففي المضارع المسند للمتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره نحو نذهب وندرس ونتعلم النون هذه ما هي؟ نون المضارعة وكما تقدم معنا أن حروف المضارعة حروف ماذا زائدة فإذا النون التي هي زائدة متى تكون في حروف المضارعة في المضارع المسند للمتكلم نفسه المعظم نفسه أو الذي معه غيره وأما زيادتها متوسطة متوسطة تزاد متوسطة ففي الانفعال وفروعه ان يأتي بمثال الانفعال يأتي بمثال انقلب نقول انقلب ينقلب انقلابا منقلب انقلب منقلب النون في هذه الفروع كلها في الانقلاب وفروعه النون ماذا زائده مثال اخر اين النون اختبار هذا على وزن افتعال هذه تقدمت في زياده التاء لكن نريد نونا إنكباب. انكب ينكب انكبابا حسنت النون زائده انفلت ينفلت انفلاتا نعم عم الانقلاب يولد الانفلات نعم انسجام الانكباب يولد الانسجام انسجم ينسجم انسجاما الى اخره طيب انشرح انشرح انشراحا انبطاح نعم انبطح ينبطح انبطاحا ان طيب إذن الانفعال وما تفرع منه طيب قال وفي الف, ألف علا لال وما تصرف منه وما الحق به نحو احرا جماء احرا جما ما هو الزائد في احرا جماء الهمزه والنون فالنون ماذا زائده ما هي الاصول هرجم والرا والجيم والميم اذا الف الف الفعل لال وما تفرع تصرف منه النون فيه زائده وما الحق به قال وستاتي اوزان ملحق بحرجمه في باب الفعل عند ذكر اوزان الفعل الرباعي ان شاء الله تعالى اذا متى تزاد متوسطه النون النون متى تزاد متوسطة في الانفعال والفعنلال هل تزاد في غيرهما قال وفي غير هذين الموضعين تزاد بقلة تزاد قليلا ليست كثيرة تزاد متوسطة بثلاثة شروط تزاد بقلة ومتوسطة بثلاثة شروط الاول الأول أن يكون توسطها بين أربعة أحرف بالسوية الثاني أن تكون ساكنة الثالث أن تكون غير مضغمة غير مضغمة وذلك نحو غضنفر وعقنقل وقرنفل وحبنطا غضنفر النون هل توفرت الشروط الثلاثه في فيها؟ أن يكون توسطها بين أربعة أحرف بالسوية اثنان قبل واثنان بعد غضنفر قبلها الغين والضاد وبعدها الفا والراء الثاني أن تكون ساكنة النون في غضنفر ساكنة الثالث أن تكون غير مضغمة النون ليست مضغمة في شيء بخلاف نحو عمبر لماذا النون لا يحكم بزيادتها لانها لم تتوسط بين اربعه انما جاءت بين ثلاثه لعدم التوسط وبخلاف غر نيق غر نيق لان النون ماذا شرط النون ان تكون ساكنه وهذه نون متحركه لتحرك النون وبخلاف نحو عجنس عجنس لماذا؟ لأن النون مضغمة لإضغام النون فالنون في هذه الثلاثة في عنبر وفي غرنيق وفي عجنس ليست بالزائدة طيب طيب لو قال قائل اتبه لو قال قائل عجنس على وزن ماذا ساقول لك فعلل ما اصولها اقول العين والجيم والنون والسين ما حصل للنون ضعفت النون ضعفت النون اللام الاولى حصل لها تضعيف واذا كان حصل لها تضعيف فنقول إحدى النونين زائدة فيأتي من يقول اذا أثبتت أن النون زائدة وأنت قبل قليل تقول عجلنا النون ليست زائدة فكيف فهمتم الإشكال فهمتم الأصل ما هو الأصل أن النون إذا توسطت بين أربعة احرف حرفين قبل وحرفين بعد وهي ساكنة غير مدغمة في شيء تكون زائدة إذا اختل شرط لا يحكم عليها بأنها زائدة عجنس قلنا النون ليست زائدة ثم نأتي ونقول النون مضاعفة ومعنى مضاعفة أن إحدى النونين زائدة كيف زائدة ولست بزائدة كيف هذا الجواب عبد العليم طيب الجواب باختصار حين قلنا زائده في غضنفر يعني حرف نعني انها حرف ماذا غريب عن اصول الكلمه حرف ماذا حرف ماذا غريب عن اصول الكلمه من احرف سالتمونيها حرف غريب عن اصول الكلمه وحين قلنا في عجنس انها تكرار لاصل فمعناه انها ليست من احرف سالتمونيها وانما كرر الاصل نفسه ثم حصل خلاف هل الزائد هو الاول او الثاني فليست من باب غضنفر غضنفر النون زائده بلا اشكال وهي غريبه عن اصول الكلمه بلا اشكال أما النون في عجنس حتى وإن قلنا بزيادة إحدى النونين فإن الزيادة في عجنس ليست مثل الزيادة في غضنفر الزيادة في غضنفر حرف غريب وفي عجنس تضعيف لأصل ثم هذا الذي هو تضعيف لأصل نختلف فيه هل هو الأول الذي زيد أم الثاني والأقرب أنه الثاني فالنون الثانية هي الزائدة أنتم معي؟ أن الاضغام نعم إذا كان في غير الثلاثي وكان على وزن من الأوزان التي هكذا تكون تكرارا لأصل لأنه لن يكون هناك أصلان حرفان من جنس واحد مضغمان و. هكذا يكونان الاصلين انما النون زائده للالحاق بفعلل طيب والسلام ورحمه الله وبركاته فهي تكرار للاصل نون زائده النون الثانيه زائده للالحاق بفعلل بسفرجل فالزائد هي النون الثانيه وهو تكرار لأصل وكلامنا في غضنفر وعقنقل وقرنفل وحبنط هذا في النون الغريبة عن أصول الكلمة قالوا عما زيادتها متطرفة فشرطها هو شرط زيادة الهمزة المتطرفة فمن يقول لنا ما شرط زيادة الهمزة المتطرفة مثل حمراء أن تسبق بألف وان تسبق تلك الألف بثلاثة أصول فصاعدا قال وهو أن تسبق بآلف وتكون تلك الألف مسبوقة بثلاثة أصول فصاعدا نحو عثمان وغضبان وزعفران وزعفران بخلاف نحو آنن وحان لماذا؟ لأن الالف مسبوقة بأصل واحد فقط وبخلاف نحو امان وسنان لان الالف اين الالف في امان الالف التي بعد الميم وقبل النون مسبوقه باصلين ليس غير وبخلاف نحو ايمن النون سبقت بثلاثه بثلاثه لانه لماذا لم يحكم عليها بالزياده لفقد الألف قبل النون إذن الشرط أن ت... إذا تطرفت النون فشرط زيادتها أن تسبق بألف وأن تكون هذه الألف مسبوقة بثلاثة وصين فصاعدا تاسعا وعاشرا زيادة الهاء واللام وهي قليلة الهاء واللام زيادتها قليلة ها الهاء متى تزاد قليلة وليس لها مواضع معينة ولا ضابط مقرب لما كانت مواضعها قليلة في كلمات ألفاظ قليلة لم يكن لها مواضع معينة ولا ضابط مقرب ولا دليل عليها إلا الاشتقاق والتصريف بالاشتقاق والتصريف تستدل على زيادة الهاء واللام. مثاله هو زياده الهاء في نحو امهات امهات جمع ماذا امهات جمع ما جمع ماذا فائز جمع ام هل هناك هاء في ام همزه وميم وميم فعند الجمع القياسا تقول امات امات ام امات طيب فزيادة الهاء فالهاء هذه زائدة فقيل أم هات هات هذه الزياء الهاء زائدة ولهذا يقال في ذوات ال في الإناث اللواتي اللواتي تانيثهن حقيقي يقال فيهن أم هات وفي ما ليس بمؤنث في الحقيقة يقال فيه أمات فيقال الأمات الست أي الأمهات الست فالامهات في الأم التي هي تعنيثها حقيقي أي تلد أو كذلك أيضا تكون مما يتناسل سواء ولدت كان مما يلد أو مما يبيض أمهات وأما ما ليس تانثه حقيقيا مثل أن تقول هذا المكان أم للاماكن الأخرى مثلا فتقول هذا كونه وكونك تقول أم معناه مرجع وماوى لا تقصد الأنثى الحقيقية فجمع أم الذي ليس أنثه حقيقيا يقال أمات أم طيب وأهراق يقال أهراق الماء بمعنى أراق الماء بدليل سقوطها في الأمومة والإراقة المصدر الاشتقاق الرجوع الى المصدر ما هو المصدر الامومه ومصدر اهراق الاراقه فبالرجوع الى الاشتقاق والذي الذي هو المصدر الذي اخذ منه هذا اللفظ نجد ان الهاء ليست موجوده فنستدل بذلك على زياده الهاء والتصريف نصرف الأم امهات تصرف وا ناتي بالمفرد فنقول ام سقطت لها فهي زائدة اهراق ناتي بتصريف اهراق يهريق اراقه قال وزيادة اللام في طيسل ايضا اللام في طيسل زيادتها ليس لها موضع نعم ودليل زيادتها الاشتقاق بدليل سقوطها في الطيس عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس كعديد الطيس الطيس الكثير فيقال طيس وقد تزاد له اللام من باب التكثير طيس الكثير وطيس الأكثر تنبيهن ما خلى من الشروط السابقة ما خل من الشروط الواردة في مواضع أحرف الزيادة لا يقدم على الحكم بزيادته إلا بحجة صحيحة كالحكم على ميم دلامس بالزيادة بدليل سقوطها في قولهم درع دلاص إذا التصريف التصريف دل على زيادة الميم. والحكم على ميم زرقم بالزيادة زرقم بدليل سقوطها في الزرقة والاشتقاق وتصريف الكلمة أعظم أدلة الزيادة كما تقدم قريبا إذن ما هي الأسماء العشرة المبدوعة بهمزة الوصل ختموها في الإملاء تذكرنا اسم نست وبن وبن وابن من ابن من الميم هذا ما هي الميم هذه زائدة مثل زرقم زائدة للمبالغة فهي زائدة ما هو الدليل على زيادتها أنها سقطت في ابن سقطت في ابن نعم نكتفي بهذا لمضارع حققت وصفه لمضارع حقق وصف حرفا بقد كي يعلم الله المسمى بالصمد تقليل تكثير هما أيضا له حقق لماضي ثم قرب مثله طيب يقول ما, ما هو البيت الذي ذكره هو الحريري, الحريري وجائز في صنعة الشعر الصليف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف ما لا ينصرف الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف والصلف يعني تركه اهو وجائز في صنعه الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك